وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كن أي يبدله أزواج خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحة وأبكارا